بسم الله الرحمن الرحيم سورة ننزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تاخذكم بهما رأفكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم لا وليشهد عذابهما قائفة من المؤمنين <تصفيق> الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لما لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الله شهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من لفن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا الشهداء، فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فض الله عليكم ورحمته يا ولا الخيرات لمسكم فيما أضدتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألفنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم سيبونه هينو وهو عيد الله عظيم ولو فشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا ولا آخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فوض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 ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فرد الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من حد نبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ينتلئ الفضل منكم والسعة أيют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 يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنَةً فِي الدُّنْيَا وَلَا أَخِرَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ الْفِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ما كانوا يعملون يومئذ يُفِيهمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ للطيبات للطيبين والطيبون للطيبات تَسْتَأْنِسُ وَتُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حتى يوذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم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 كل المؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعودهن قولتهن <تصفيق> أواف وإخوانهن أو بنير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 في من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا ليام من الصالحين من عبادكم وإمائكم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 و ا الذين لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد ذلنا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 الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضير لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للنار شيء عليم في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا من الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب ولبال صاد ليجزيه الله أحب. ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسرابي يحسبه الضمآن ماء حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيء له حساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيم يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 وسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صراته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون للله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يثجس حبث ثم يولف بينه ثم لا يجعله كما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء مِنَ من السماء من جبال فيها من برد فيص من يشاء ويصرفه عن يشاء يكاد سنا بوقه يذهب بلا بصار يقلب الله الليل والنهار وذلك لعبرة لأولن بصار والله خلق كل دار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 ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وَرَسُلَهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُلَّهُمْ الْحَقُّ يَأْتُون إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِيقٌ الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفاسرون جهد أيمانهم لئن مرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملوا قل طيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدون وما على رسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا لهم في الأرض ما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتغال لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيمون رَحْمَةٌ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا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 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم لا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 وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى لَعْمَا حَرَجٌ وَلَا عَلَى لَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى بيوت <تصفيق> آخر أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناحنا 119. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة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 لا يستاذنون إن الذين يستأذنونك أولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نديم ألا ما في السماوات ولو قد يعلم ما